ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل Thank you. you <laughs> ولن ا يلليلى سحروا فبحث ت د و ق و أ انفسهم ذ ك ر و Onde o senhor foi? قالت م ن ق ب ل سنه من فتح النجوم لعظه كي ن س ك ا ث بالكفكفه واترك لك يا ا ل هدى WHA- Bye.、Yeah. Thank、you やめろ お世話になっ وكاس ا د ه ي Burn my- وما ت ل ي ق ر ا لو لم يقوم إ ل ا قاعد ربنا و د ع و لنا FAAAAAA <laughs> <laughs> <laughs> RAH! <laughs> NOOOOO、yeah. AHHHHH、uh -huh. あ I'm、right. a ب ل ف ل ا ترفع ا و غ ص ن من الشام ولقد اروحي اليك ويستجيلا قد فقتك لن أ ش ر ك ل ا يعلم م و س <تصفيق> و ل ن ا ع ل م ا ل ا بل الله فاعبده <تصفيق> و موسيقى ا الله خلق حق قدني ا ل ا わしは。